بطلب اليك يا رب انك تتنازل بطلب اليك يا رب من اجل أمريكا. بطلب اليك من اجل انجلترا من اجل ألمانيا. من اجل فرنسا بطلب اليك يا رب من اجل كل شخص بيصرخ اليك النهارده بيطلب النجاة بيطلب الخلاص يا رب انت وحدك المخلص انت وحدك القادر ان تجيب انت وحدك القادر ان تفعل اكثر جدا مما نطلب او نفت بنصلي بإيمان يا رب. لا لاستحقق لا فينا. لكن عشان خاطر الدم الزكي الكريم اللي سال على عوض الصليب. بنرفع صلواتنا متحدين مع صلوات كل القديسين. واثقين أنك تسمع وتستجيب. آمين. آمين. أبناء بركك دكتور. أحبانا المشاهدين. فرحنا جدا بوجودنا معاكم في قوة الصلاة. تعزينا كل يوم خميس ساعة واحدة بتوقيت كاليفورنيا. سنكون معاكم انتظرونا في قوة الصلاة. بارد بلادي بارد بلادي اندفد بسرعة خلونا وانسل لنا المطر روحات <تصفيق> القدوس يجمع العظام من كل وادي دحية طنطة تنحنينا تعترف باسمك يا فادي روحك القدوسه تجلى بالعطى كل وادي تحيه الظلطه بسمك يا فادي الصليب طهر خطوبي ذنبي باقي ولادي det er til deg صارخ في البرية ينادي أعدوا الطريق للرب إلهنا أنا أعمدكم بماء لكن يأتي من هو أعظم مني الذي لست أهلا أن أحل رباط حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي مذراته بيده ليفصل بين القمح والتبن ويجمع القمح إلى مخزنه شمعتي ومليه باتت حزينة تنكي وبنار فرقتي وسط انوار المدينة انطفت لشمعتي ومليه باتت حزينة تنكي وبنار فرقتي كل طفل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 لها حساب من ربنا هو ساكت بس عارف امتى ياخد حق تبدأ بذلت من ربنا هو ساكت بس عارف امتى ياخد حقنا أرضك يا إلهي تتحنن تحمى وتحمل انت هتدوى لجراح الكل انت هتلمي وتمسع تتحنل انت هتدوى لجراح الكل انت هتلمي وتمسح دمي لبس العيد بقى موت وسواد ولما انك صارت ببعادي دمي بيصرخ لك يا سوع داسو علي ودبح 雨 O'arlige so 雨 O'lan 雨 O'lan مهنا لمصر مهما كانت حبيبتي مهما قلت ولا زادت حبيبتي مهما قالوا عنها شاخت ولا حتى قالوا مات هوبتي لمصر مهما كانت حبيبتي سألوا مسلم ولا قبتي ابنك انا مهما قالوا ومهما قلتي اسكن في دارك ده دا لو سمحتي ومن بكره امشي لو امرتي عايزاني امشي يا مصري امشي أسراني يمشي بس هفضل برضو مصري وانتلتي الباشي امشي يا مصري أبعد أرق ولا ارى عايزاني وانت عايشة يا ليه اتغرب للقود في الغربة قوتي ولا القرش قرشي عايزاني امشي سحلمك علي شوين يا خلينا ضمك كمان ضمه خلينا ضمك ولو لمرة واسمعيني قبل ما يفوت الأوان مانا ما لسه يم في قلبي ليك كلام لكلام عتب ولا كتر ملاي بميبان أسمع صوت مرة بيدا في الأدان وشب عيني رزق العيال بيجره يخبط على الببان ونعلي صوت الغنان على الأهاوى زين زمان حليم وسومة وعبقها ونرش مية على الأعتاب يا فتاح يا رزاق يا وهاب بدينا يومنا باسم الآب وباسم الله واصطبحنا واصطبح الملك لله الله عليك يا مصر الله الله عليك يا بلد الله بصرخ عليك وأقولك قبل ما أمشي افتكري صورتي أنا لسه بحبي في أرضك يا مصر وفي ثلثة أول بقت لي شلة وبقت لي صحبة وبقال فصل يا ذكر في كل شار وكل حي وكل شبر نقشتر لكنب وشار قبل ما أمشي مش فكرة يا هفكرك وساعتها همشي هفكرك بدموع بتجري على خدي يما ولا تدشفشه طرفت لي عيني من الحرقه يما وحرقت لي رمشي عايزاني لسه يا مصر امشي بصي في حالي امشي ونشلت كفاني بايدي يما او شلت ناشي ونشلت روحي على كف في برضه مش هقدر امشي سامحيني يما مش هقدر امشي سامحيني يما مش هقدر امشي ايوه بحبك يا او محبتيني ويا لا انلبن بالمحبه انسان ارفع يا رب شعبك انا هحب الشعب ده. انا هحب الشعب ده اللي بيحبني انا احب الامه دي ان احنا نحبه بس مهما عمل الانسان فيا انا هسامحه واغفر له وقلبي وقل بالمحبه ويا رب بحب انا بحب مصر بارك بلادي يا رب بارك بلادي, بارك بلادي. ازائي مشاهدي قناه الرجاء في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في قابل للنقاش ومعنا من سويسرا الاستاذ الصحفي والناشط الحقوقي الاستاذ رجائي تدرس مساء الخير يا استاذ رجائي مساء النور مساء الخير يا استاذ عادل اهلا وسهلا بالمشاهدين ومشاهدات اهلا بكم جميعا استاذ رجائي انا عارف ان ليك باع طويل في الصحافه وايضا في النشاط الحقوقي والسياسي ايضا في اوروبا. حضرتك ممكن تدينا اه عن اه سي في بتاع حضرتك قبل ما نخش في الاسئلة. فضل. اه انا مقيم في النمسا واشتغلت اكثر من خمسة سنة في الصحافة اه في الصحافة في مجالات و كنت ناشط حقوقي والحقك اللي ناشط حقوقي وخصوصا في الاقص بالعقليات. مشترك وعز بالشعب النمساوي وتم ترشيحي سنة 2008 أن أخذ مجلس الشعب النمساوي وللأسف لما أحصل على الأصوات اللازمة